Book 2 Tre. I banken. Fil bank. Fi al bank. Jeg vil gerne åbne en konto. Ør du an åfthæ pisa Hier هنا جواز سفري. هنا جواز سفري. Oh, hier وهذا عنواني. وهذا عنواني. أريد إداع نقود في حسابي. أريد إيداع نقود في حسابي. أريد سحب نقود من حسابي. أريد سحب نقود من حسابي. أريد سحب نقود كشوف حسابي. أريد أن أسلم كشوف حسابي. Jeg vil gerne indløse in en rejsecheck. Ønsker jeg, jeg at indløse en rejsecheck. an jeg at indløse en rejsecheck. Ønsker jeg en at er gebyrene? Hvor skal jeg underskrive? skal Hvor skal Hvor skal jeg underskrive? أين يجب أن أوقع؟ أنتظر فانتلرن انتظر من ألمانيا انتظر من ألمانيا. هنا رقم حسابي هنا رقم حسابي هل وصلت النقود الفلوس؟ هل وصلت النقود؟ يا أريد أن أصرف هذه النقود. أريد أن أصرف هذه النقود. أحتاج لدولارات أميركية. أحتاج لدولارات أميركية. هل سأسمع سيدا؟ من فضلك أعطني أوراق نقدية صغيرة. من فضلك أعطني أوراق نقدية صغيرة. هل يوجد هنا صراف آلي؟ هل يوجد هنا صراف آلي؟ كم من أموال يمكنني الحصول عليها؟ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟